أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأيُّوبَ بِإِذْنِ رَبِّهِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من رحمه من عندنا وذكرا وذكرى للعابدين واسماعيل وادريس وذا كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فَنَادَ فِي الظُّلُماتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَتَسْبَحَانَكَ فنادى في الظلمات الا لا اله الا انت صبحانك وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له, فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا ربي وأنت خير الوارثين فاستجبنا له, فاستجبنا له ووهبنا له ووَهَبْنَا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَاءً وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها, فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وجعلناها امه للعالمين